say you go بسم Bye. يُعجب الزرع ليغيظ به ملك الفار. يُعجب الزرع No, I حال سال التحكم <laughs> في لو خلقناه بقدر خلقناه بقدر كل شيء خلقناه بقدر Father I not E <laughs> الشمس والقمر بحسبان A new morning, a رفا